بالله عليك أتدري من الرجل الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتذكر وعلم أن الله يرى ونظر إلى نظر الحق إليه تستحم من ربه كيف يعصى أهوه ويراه كيف يعصاه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 قال إني كتبت على نفسي أنهم إلينا لا يرجعون فتمنى يا عمي. قال رب أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك قال رب أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك قال فإني أحللت عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا ثم جعل الله روحه وأرواح إخوانه الذين قتلوا معه في حواسل طير خضر ترد الجنة فتأكل من ثمارها وتشغط من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله لعظة من عليها هذا ما تعدو لكل كواب حفير من خشي الرحمن بالغيب من خسره أحمان بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في كل يوم للجنان قوافل شهدا أراض عنهم علام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام لله ذر ضيع من من أستنا بأضائيم الأعمال فيها قاموا من كل عاف للحياة مجاهدة وسلاحه الايمان والاقدام عظموا الله فخافوه نعم عظموه فخافوه فعظموا اوامره ونواهيه كيف لا يعظمونه كي لا يعظمونه والارض جميعا قبته يوم القيامة Was sama cum up pri